في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا, إلا أممنا نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في ظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل رأيتموا إن تآمذاب الله أواتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بليائه تدعون فيكسف ما تدعون إليه إن شاء.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 قل رأيتم إن خذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من الله, من الله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله بغتة أو هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فنا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمزهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائد الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي لعما والبصير قل هل يستوي لعما والبصير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 له من عمل منكم سوء أم جهالة ثم, ثم تاب من بعده وأصبح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل لايات ولتستبين سبيل المجرمين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 ثم ردو إلى الله ثم ردو إلى الله مولاهم الحق ألا له الفقمة وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعوا وخفيت إلا إذا من هذه لنكونن من الشاكرين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 قُل لَّئِنِ اسْتَهْوَتُهُ في فِي الْأَرْضِ له لَهُ أَصْحَابٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاتِنَا قُل إِنَّ هُدَى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَنَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ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 إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل لآ كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلم فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلكهذا الله يهدي به من يشاء من عباده ولواشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزم الله على بشر من شيء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 وهذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتُنذِرُ أمة القرآن وَمَنْحَوْلاه وَالَّذينَ يُؤمنونَ بِلاَخِرَةِ يُؤمنونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتموا أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فَالِقُ الْأَطْلَسِ وَجَعَالُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي فَلَا تَعْجَلُوا بِالدُّعَاءِ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ فَإِذَا نُفِخَ العليم الصُّورِ الذي وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً لِّتَخْلُقَ اللَّهُ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 آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم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 هُوَ كل كُلِّ شَيْءٍ فعبدوه.